الحمد لله رب العالمين الذي احسن خلق الانسان وعدله والهمه نور الايمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وافاض عليه خزائن العلوم فاكمله ثم الصلاه والسلام على خير الانام محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه وازكى السلام ضيوفنا الكرام حضورنا الكريم أحييكم بتحيه الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف أن نرحب بكم في لقاء جديد ضمن مهرجانات بشائر الرحمة تحت شعار رمضاني اراده قبل ان نبدا فعالياتنا نود أن نرحب بموهوبة صغيره عيسى الشيباني بسم الله الرحمن الرحيم اسمي عيسى عبد الله الشيباني وسالقي عليكم قصيده بعنوان احبك يا رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله احبك يا رسول الله فهل تقبل؟ صحيح ما رأيت النور من وجهك ولا يوما سمعت العذب من صوتك ولا يوما حملت السيف في ركبك ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار وما حاربت في أحد ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك لهيب الحب في قلبي كما الإعصار فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متاخرا جدا ولكن ليس لي حيله ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله وعندي دائما شيء من الحيره فمن ساكون امام الصحب والخيره فما كنت ابا بكر وقد صدقك ولا عمر الذي سندك ولا عثمان حين نراه قد نصرك وما كنت انا عليا عندما حفظك وما كنت أنا انس الذي خدمك وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد ولم أسمع بلالا لحظة التكبير ولا جسم شواحيا بصحراء بكل هجير وما حطمت أصناما وما قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير وما قطعت يدي في الحرب ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب ولم أقدم على شيء ولم أهرب ولا يوما حملت لواء ولا واجهت في الشم من هنا الأعداء ولا يوما حملت الرايه خفاقه أنا طفل يداري فيك إخفاقة ولكن يا نبي الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله فيك. ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله جزاء الله خير، ما في كلمات تعبر وتشكر على هالموهبة جزاء الله خير، و... شاء الله شاء الله. والله يجعلها ذكر لوالدينا ما شاء الله أما الآن فأود أن ارحب بالأخ إبراهيم ياسر ممثل مؤسسة راف في تحدي العطاء الذي يقام برعاية فودافون فليتفضل ليشرح لكم أكثر عن هذا التحدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أحب أعرف بنفسي أخوكم إبراهيم ياسر موظف في مؤسسة تعلم لأجل قطر وسفير مؤسسة راف في تحدي العطاء اللي تقيمه شركة فودافون قطر خلنا نشرح لكم بشكل مختصر عن التحدي التحدي هاي تحدي بين أربع شباب كل واحد فيهم يمثل مؤسسه معينة وأنا اخترت مؤسسة راف لان شعارهم رحمه الانسان فضيله وما شاء الله عليهم متواجدين في كل الفعاليات ويغطون كل فئات المجتمع الحملة اللي اخترتها أو المشروع اللي اللي اخترته كفاله اليتيم من ثلاث نواحي كفالته في التعليم تخيلوا اذا ساهمنا في كفاله تعليم اليتيم شلون بيكون وضع اليتيم بالإضافة إلى ذلك مأوى اليتيم وغذاء اليتيم فالهدف من المشاركه ان نخلي الناس هي بنفسها تصوت عن كل صوت فودافون قطر بتدفع عشرين ريال تخيلوا الحين كم واحد في القاعة موجود لو قلنا كل واحد فينا دخل بصوت واحد صوت بصوت واحد على الموقع اللي موجود فودافون.qa givingchallenge كل واحد فينا صوت بصوت واحد عشرين ريال وكل عشر صوت كفلت يتيم واحد طوال السنة ان شاء الله بجهودكم بدعمكم لنا نغطي كل كفاله الايتام اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله واتمنى تدعمونا على الرابط اللي موجود موجود في الشاشه شكرا لكم الله يجزيك خير بارك الله الله خير ايها الجمهور الكريم انه لم دواعي سرورنا في مؤسست في مؤسسة راف أن نرحب بفضيله الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن العريفي في محاضرة بعنوان الإرادة في تاريخ الإسلام قبل أن يبدأ الشيخ محاضرته تود مؤسسة راف أن تكرمه نظراً لجهوده في إنجاح مهرجانات بشائر الرحمة فليتفضل مشكورا معجوراً بل يتفضل الشيخ لإلقام محاضرته مشكورة مأجورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم أولاً أنا أشكر الجميع حقيقة على هذا الحضور الطيب وأعلم أن أعداداً منكم ربما جاء من مكان بعيد وانتظر وقتاً طويلاً وأيضاً ربما يعني يرجع وهو لم يسمع شيئاً جديداً عليه لكن حسبنا اننا اجتمعنا في مجلس من مجالس الذكر تحفنا فيه الملائكه وتنزل علينا السكينه وتغشان الرحمه ويذكرون الله تعالى فيمن عنده فاسال الله تعالى ان لا يخيبنا وان يغفر لنا ويتجاوز عنا ويتقبل الله تعالى منا واشكر لكم حقيقه والله من كل قلب هذا الحضور الرائع المتميز سواء الاخوه الموجودين هنا او كذلك الاخوه الذين يعني يتزاحمون ربما لم لم يجدوا مكانا الامر الاخر ايضا اشكر الاخوه في راف مزاهم الله خير الذين يكرمونني ويشرفونني بهذا اللقاء في كل سنه وافرح والله بالمجيء الى هذا البلد الطيب انا حقيقه احب قطر واحب اهلها وافرح عندما اجد سببا للمجيء اليها وأسعد وآنس عندما آتي وأجلس مع الإخوة الكرام فيها وأشارك في المناشط الدعوية وأسأل الله تعالى أن يحفظ قطر وأهلها من كل شر أسأل الله أن يحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار وأسأل الله أن يؤمنها وأن يكف شر الحاسدين عنها ومن أراد بها أو بشيء من بلداننا من أراد بها أو بشيء من بلدان المسلمين بسوء اسال الله أن يُدَّ كيده في نحره أيها الاخوه والأخوات سأتحدث معكم بإذن الله 45 دقيقة وقد قلبت الكتب لما طلب الإخوة محاضرة حول الإرادة في التاريخ وحاولت أن أربط ما بين الكلام عن الإرادة ورمضان ورمضان هو الشهر الذي اختاره الله تعالى لينزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والنبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر تلاوه القران في رمضان رمضان له مزيه خاصه مع القران فحاولت ان اقتبس شيئا من القران حتى نتكلم فيه عن الاراده وكيف ان الانسان لما يقرر الشيء ويريده فان الله تعالى يعينه واذا سعى الانسان في شيء واستعان بالله فالله تعالى يعينه فساقف معكم اليوم على قصه من قصص التاريخ هذه القصه ذكرها الله تعالى في القران مزيه هذه القصه انني عندما اقرا الايات تجد الكبير والصغير في الغالب انه يحفظها لانه يقراها في كل جمعه لم يشرع لنا في كل جمعه ان نقرا سوره البقره لان فيها ايه الكرسي التي هي اعظم ايه في القران ولم يشرع لنا ان نقرا في كل جمعه سوره قل الله وحده التي تعدل ثلث القران ولا نقرا قل يا ايها الكافرون التي تعدل ربع القران أو نقرأ مثلا سوراً تدعو إلى الجهاد وتدعو تدعو إلى بر الوالدين أو إلى الصدقة شرع لنا أن نقرأ هذه السورة هي سورة الكهف ما قصة أصحاب الكهف؟ وما معنى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ ما هو الرقيم؟ كم العدد الحقيقي لأصحاب الكهف؟ ما قصة هذا الكلب الذي ذكر أربع مرات؟ ولماذا ذكر الله تعالى؟ هذه القصة ولماذا كانت هذه القصة شرطا في الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لو ما يعرفها ما صدقته قريش بأنه نبي تعالوا نأخذ لكم القصة من البداية حتى نستطيع النقف نقف على جوانب الإرادة والقرار فيها لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام جعل يدعو قريش إلى الإسلام صارت قريش تحاربه بكل سبيل تعذب أصحابه تضيق عليهم في تجارتهم تحاول ان تنفر الناس عنه حتى حاولت قريش ان تستعين باقوام اخرين لحرب النبي عليه الصلاه والسلام فارسلت مجموعه على راسهم النضر بن الحارث ارسلتهم الى المدينه وقالت قابل اليهود هناك واسالهم عن هذا الرجل وأعطنا حججا نرد به نرد بها عليه ذهب النضر بن الحارث ومن معه وصلوا الى المدينه فقابلوا اليهود قالوا يا يهود ظهر قبلنا رجل يزعم أنه نبي نحن ما ندري نصدقه أم لا نصدقه ما رأيكم يا يهود فقال اليهود سلوه ثلاثة أسئلة إذا أجاب عنها معناه أنه نبي قالوا ما هي الأسئلة قال سلوه عن نفر خرجوا في الصدر الأول ما خبرهم وسلوه عن رجل سيار خرج في الأرض يمينا وشمالا ما خبره اللي هو ذو القرنين وسلوه عن الروح ما الروح فعاد أولئك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد نحن جئناك الآن يعني ببيضة الديك خلاص احنا جئنا الآن بالحل ما هو قالوا عندنا ثلاثة أسئلة إذا جبت عنها آمن أنك نبي وأوقفنا الحرب عليك وتعذيب أصحابك فرح النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأسئلة قالوا أخبرنا عن نفر خرجوا في الصدر الأول فكان لهم خبر أعطنا قصتهم وأخبرنا عن رجل سيار في التاريخ له قصة ذهب يمينا ويسارا ما قصته وأخبرنا عن الروح ما الروح النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حماسه للموضوع قال عليه الصلاة والسلام لهم ايتوني من غد وخذوا الجواب جاءوه من غد ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن شاء الله جزم فجاءوه من غد فلم ينزل الوحي في هذا الموضوع قالوا وين الجواب قال لا اتوني من غد اليوم الذي بعده فلازالوا يترددون خمسة عشر ليله الى النبي خمسة عشر يوما الى النبي عليه الصلاه والسلام حتى قالوا انت كذاب تعدنا وتخلف حتى انزل الله تعالى سوره الكهف سوره الكهف قصه من القصص اللي في القران والقران جعل الله تعالى فيه قصصا كثيره قصص تجار مثل قصة قارون مثلاً قصص آباء مع أبنائهم مثل قصة نوح مع ابنه قصص أبناء مع آبائهم مثل قصة إبراهيم مع أبيه قصص ناس عاديين مثل مؤمن آل فرعون وغيره ما تكاد تريد أن تستشهد بشيء إلا وتجد القرآن يعطيك قصة تقول تفضل تريد بر تريد إنفاق تريد طغيان تريد تجارة ماذا تريد أي شيء تريد أن تستشهد به تجد القرآن يعطيك مثالا عليه تعالوا نقف على شيء من عجائبها يقول الله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني الله تعالى هنا يقول آياتنا فيها شيء أعجب مما سألتك قريش عنه هذه فقط عجبها يسير ايسر من غيرها أصحاب الكهف الكهف معروف وهو النقرة التي تكون في داخل الجبل والكهوف طبعا تتنوع في حجمها ودهاريزها وكذا والرقيم هو لوح كتبت رقمت رقمت عليه أسماؤهم وعلق على الكهف لما اكتشف خبرهم بعد ذلك رقمت أسماؤهم أصحابهم الذين اكتشفوا خبرهم كتبوا أسماءهم وعلقوه على الكهف فقال الله تعالى أصحاب الكهف والرقيم الرقيم اللي هو اللوح الذي كتبت عليه أسماءهم النبي عليه الصلاة والسلام اثنى على القصة عموما وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم قال من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف عصم من المسيح الدجال وقال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هذه القصة فيها أيضا رسالة لأهل الكتاب وذلك أنهم يعرفون قصتهم فإذا جاء بها القرآن ازدادوا بها ايمانا يقول الله تعالى هنا إذ أول فتية إلى الكهف هؤلاء كانوا مجموعة فتيان ويظهر أنهم كانوا من أبناء أصحاب الثراء لأن كان عندهم أموال ذهبوا بها إلى داخل الكهف وهؤلاء الشباب فتنوا في قومهم وكذبوهم فلما كثر عليهم التكذيب قال بعضهم لبعض تعالوا نجتمع في مكان نتشاور في شأننا طيب وين نجتمع قالوا أحسن مكان نخرج من البلد كله ونذهب إلى هذا الكهف نجتمع فيه فعلا ذهبوا واختبأوا في هذا الكهف يتشاورون فيما بينهم وتبعهم كلب لأحدهم كل في رعي غنم او في غيره تبعهم ودخل معهم في الكهف دخل مع صاحبه لما دخلوا في الكهف ذكر الله تعالى ماذا حصل لهم قال جل وعلا اذ اولفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا هؤلاء يا جماعه معتمدوا على انفسهم فقط وعلى تخطيطهم انما قالوا مالنا غيرك يا الله نحن ان لم تعن انت ضعنا دائما انت لا تعتمد مهما خططت وصنعت وبلغت من الذكاء والحيله والعلاقات مع الناس انتبه لا يقع في قلبك انك استغنيت عن رب العالمين اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده هذا مثل ما ذكره كان فيه شاب في الثانويه كل يوم وهو طالع يمر على جدته الصبح وهو طالع اختبارات يمر على جدته ويقول لها يا جده ادعيلي اليوم عندي اختبار فيزياء تقول يا ربي وفقك يا ولدي بكرة وهو طالع عندها الاختبار يا جده اليوم تكفين ادعي لي كثير عندي اختبار رياضيات تقول لها يا ربي يوفقك يا ولدي فيوم طلع الطالع اليوم الثالث وهو طالع ما قال لها اد عني قالت يا ولدي ما تبين ابني لك اليوم قال لها اليوم ذاكر زين اليوم عندنا اختبار لكني مذاكر زين يعني لا أحتاج إلى دعاء أنا اعددت تعداد جيد انتبه لا تصل أنت إلى هذه المرحلة أن تظن انك بجهدك الشخصي تستطيع أنك تستغني ولذلك يا جماعة شوف المسلمون خرجوا إلى معركة بدر وعددهم ثلاثمائة وسبعة عشر وقابلوا أكثر من ألف من المشركين أكثر من ألف وثلاثمائة ولما مع ذلك لما لجاوا الى الله والله سبحانه وتعالى قال اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لما لجاوا نصرهم الله تعالى وامدهم بالملائكه لكن لما خرجوا في حنين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الى اخر فذكر الله جل وعلا مثل هذه الامور لاجل ان ينبهنا الى ان الانسان مهما حصل له من القوه لا يستغني عن رب العالمين هؤلاء الشباب جاءوا واجتمعوا قالوا يا رب ساعدنا يا رب احنا بنتشاور لكن لا غنى لنا عن فضلك وكرمك يا رب العالمين والإنسان يا اخواني كلما ازداد انكسارا ولجا الى رب العالمين انزل الله تعالى عليه نصره وتأيده الله تعالى يحب ان يفتقر عباده اليه يحب انك تطق تخرج يعني تبين فقرك وحاجتك ولجاك وكلما ظهر فقرك اكثر جاءك النصر من الله سبحانه وتعالى اعظم اذ اول فتاه الى الكهف فقالوا ربنا اتينا من لدنك رحمه وهيئ لنا يا رب ساعدنا احنا بنخطط كيف نتصرف مع قومنا لكن ساعدنا وهيئ لنا من امرنا رشدا لما دخلوا في الكهف وجعلوا يتشاورون غلب النوم اولهم ثم الثاني ثم الثالث والرابع ثم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا كم عدد السنين سيتبين بعد ذلك عدد هذه السنين ضرب الله تعالى على آذانهم الإنسان عادة إذا نام أغمض عينيه لكن أذنه لا تزال تسمع بحيث أنه ممكن لو صرخ به أحد يستطيع أنه يوقظه من نومه فضرب الله تعالى على اذانهم كما أن عينه أغمضت فلا يرى كذلك أغلق الله سمعه خلاص ما عاد يسمع وأصبح فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا وبقوا على هذا الحال قال الله ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا امدا من هم الحزبان؟ الحزبان يا جماعة هم أصحاب الكهف نفسهم لما استيقظوا قالوا كم لبثتم قال حزب منهم لبثنا يوما بعدين قال الثاني او بعض يوم وجعلوا يلتبسون هؤلاء الحزبين يقول الله تعالى يا محمد نحن بنعطيك القصه كلها حتى تعرف الصواب هؤلاء ولا هؤلاء اسمع الان التفصيل قال سبحانه نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه قالوا الفتيه هم الذين دون الثامنة عشر يسمى فتى، ولذلك إبراهيم لما جاء قومه ورأوا الأصنام محطمة قالوا من فعل هذا بالآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فجاء بإبراهيم وهما بين الخامسة عشر إلى الثامنة عشر، فهؤلاء شباب صغار يعني قال إنهم فتيه آمنوا بربهم وزدناهم هدا. وربطنا على قلوبهم يعني زدناهم ايمانا إذ قاموا فقالوا قاموا بين يدي من كان هناك ملك في عصرهم اسمه دقيانوس كما ذكر ابن كثير وغيره في في في عصرهم قاموا بين يديه وقالوا لهذا الملك الكافر إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شطط هؤلاء قوم يتكلمون مع الملك الان يقولون له هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين وجعلوا يعظونهم ويدعونهم الى التوحيد هذا الملك كان ظالما اراد ان يبطش بهم فطردهم من بين يديه فاووا الى الكهف يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين يعني عظمه التوحيد يقول جل وعلا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا هن لقد قلنا إذا شططا شطط يعني قلنا شركا الشطط هو مجاوزة الحد في الشيء مجاوزة الحد تقول مثلا أنت شطط في رأيك جاوزت الحد والشرك بلا شك هو أعظم الذنوب شرك الإنسان سواء شركه بذبحه لغير الله بسجوده لغير الله بحلفه بغير الله ولذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره الشرك هو اعظم الذنوب ولذلك يا جماعه اذا الانسان ابتعد عن الشرك وحمى نفسه منه غيره من الذنوب تحت المغفره يقولون لقد قلنا اذا شطط احنا ما نريد نقع في الشرك مثل قومنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين ثم قال الله جل وعلا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا بسلطان بين يعني لا بد انت لما تعبد إله لا بد هذا الاله يكون عليه بينات حتى انت لما تقنع احدا بدعوه الى الاسلام لا بد يكون عندك بينات يقتنع بها ذلك الشخص الذي تدعوه الى ولذلك الله سبحانه وتعالى لما انزل القران يعلم بان البينه التي تقام على قريش هي بهذا القران بلغته وفصاحته وكانت قريش تتنافس في, في اللغه والفصاحه فانزل الله تعالى القران وتحداهم حتى ذكروا ان حسان في الجاهليه كان عندهم اسواق مثل مهرجانات في اللغه والادب والشعر مثل مهرجان ذي المجاز ومجنة وعكاظ قام حسان مرة ليريد أن يمدح قومه فهو حسان شاعر في الجاهلية والإسلام فأراد أن يمدح قومه فقال في أول شعره لنا وهو يمدح هذا أول بيت قال لنا الجفنات البيض يلمعنا في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى مئة بيت هذا أول بيت فلما أراد أن يكمل قامت الخنساء قالت قف لا تكمل عندك في بيتك هذا ثمانية أخطاء ضعفت افتخارك جعلت افتخارك ضعيفا لو غيرتها يقوى افتخارك قالوا ما هي قالت أنت تقول لنا الجفنات الجفنات جمع جفنة وهي الذي يطبخ فيه الطعام وجفان كالجواب كما قال الله تعالى عن عن سليمان وابنه ان تقول لنا الجفنات والجفنات جمع يدل على القله خمس جفنات وست جفنات لماذا لم تقل لنا الجفان حتى يكون عشر جفان ثم انك تقول لنا الجفنات البيض ان تفتخر ان القدور اللي تطبخون فيها الطعام بيض معنى انها جديده عمركم ما طبختوا فيها وان تفتخر انكم تطبخون فيها اللحم للضيوف المفروض صارت حمر من كثر الطبخ والدم المفروض انك قلت لنا الجفان الحمر تفتخر بجفنه بيضه جديده ثم انك تقول لي المعنى في الضحى اللمعان معان ضوء يظهر ويغيب لماذا لم تقل يشرقنا حتى يظهر الضوء ويقوى ثم انك تقول في الضحى احد يفتخر بوقت الضحى البخيل هو اللي عزمك على الفطور لانه بيحط لك بيض وشكشوكه وشوية تونه وخلاص لكن لما يعزمك على غدا ولا عشا يحط لك ذبيحه هذا, هذا الذي يفتخر به تفتخر انك تقلط الضيوف في الضحى ايش بتحط لهم في الضحى لبن وتمر ليش ما قلت بعدين الضيوف في عصرهم ما كانوا يدخلون في الضحى الضحى يمسكون الطريق في السفر فكان الانسان الذي يريد ان يدعو ابناء السبيل يشعل ناره عند المغرب حتى اللي مارين من المسافرين يأتون ويدخلون عنده ويطعمون منه من طعامه فالمفروض ما تفتخر بالضحى الضحى الناس ماشين ما حد بيقلط عندك لماذا لم تقل يشرقنا في الغسق الغسق مع غياب الشمس ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى أسياف جمع يدل على القلة ستة أسياف وسبعة أسياف لماذا لم تقل وسيوفنا حتى تكون عشر سيوف ثم إنك تقول إن سيوفكم يقطرن من نجدة دمى يقطرن يعني ما فيها إلا دم قليل من دم اعدائكم ما ذبحت لكم إلا واحد ولا اثنين فالدم يقطر لماذا لم تقل وسيوفنا يجرينا من نجدة دمى لماذا تقول دم مفرد قل دما يجرينا من نجدة دما فلما سمع حسان هذا الاعتراض جلس قال التسعة وتسعين بيت خلاص سنة كلها يبغونه تصليح ماذا هذا أول بيت أزيتها وخربتيها علي الخنساء أجل البه أنا ما في مشاركة في في هالسنة فالمقصود أنه إذا أردت أنك تدعو أحد إلى عبادة الله لابد أن تأتيه بسلطان لابد أن تأتيه بسلطان بين هؤلاء يقولون لقومهم أعطونا سلطان أن نحن نعبد أصنامكم هذه مثل ما قال ابراهيم هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون الحجه ان احنا وجدنا اباءنا يعبدونها فقط ولذلك انت عندما تدعو احد الى الاسلام احضر سلطانك معك احضر حججك احضر حججك من الاعجاز العلمي المتعلق بالقران من التوحيد لله من كثره عدد المسلمين قل له مثلا هل سمعت يوم من الايام ان قسيسا دخل في الاسلام يقول لك نعم اسمع عن قساوسه دخلوا في الاسلام اذا كان نصراني اللي امامك يعني قل طيب هل سمعت يوم من الايام ان عالم من علماء المسلمين ولا شيخ من مشايخهم ولا إمام مسجد تنصر يقول لك لا فاسأله عند ذلك قل طيب ليش انتم مشايخكم يسلمون واحنا مشايخنا ما يتنصرون ليش اذا كان شيخكم القسيس نفسه يدخل في الاسلام فما بالك ببقية الناس هذا هو السلطان ولذلك هنا أصحاب الكهف يقولون لملكهم احنا ممكن نعبد آلهتك لكن اقنعنا لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبة اقنعنا أيها الملك ترى يا جماعة أكبر الحجج اليوم اللي الموجودة هي الحجج التي تدعو الإسلام لذلك ذكروا أن حاكما قديما من حكام مصر دعا يوم من الايام ثلاثه عالم من المسلمين وعالم من النصارى وعالم من اليهود وقال لهم انا اسالكم من الدين الصحيح من اهل الجنه فقال اليهودي احنا اهل الجنه وقال النصراني احنا اهل الجنه اهل الجنة اتبع موسى وقال النصراني بل اتبع عيسى وقال المسلم طيب من اهل الجنه قال بل المسلمين اتبع اهل الجنه قال لماذا قال لانه ان كان اهل الجنه هم اتباع موسى فنحن اتباع لموسى وان كان اهل الجنه اتباع عيسى فنحن اتباع لعيسى وان كان اهل الجنه اتباع محمد عليه وعليه افضل الصلاه والسلام فنحن اتباع محمد ولذلك حتى انت لما تقيم السلطان سلطان التوحيد على انسان نصراني وتدعوه اليه لا تقول لا اريدك تكفر بعيسى وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا قل اريدك تبقى مؤمنا بعيسى وتزيد على ايمانك بعيسى ايمانك باخي محمد عليه الصلاه والسلام لا بد يكون عندك سلطان بين عندما تدعو الناس الى الاسلام عندما تدعوهم الى التوحيد عندما تريد انك يعني تبين لهم هذا الدين وهذا الذي علمنا الله تعالى اياه في هذه السوره لولا ياتون عليهم بسلطان بين وايضا هذا السلطان البين لا بد يكون بعلم انتبه لا تبدأ تأتي بسلطان من عندك على على غير على غير صواب يعني بعض الاجتهادات يعني مشكلة أنا أذكر مرة في في ألمانيا والتقيت ببعض الشباب اللي بداية الدعوة فواحد منهم متحمس أخ عربي لكنه يعني جنسيته ألماني ومواريد ألماني لكنه من أصل عربي فقال لي يا شيخ أنا ترى داعيه إلى الله ولا يغرك صغر سني وكذا وبشرك أنا أستعمل أساليب فقلت يا ابني كيف أساليب قال أنا أعطيك مثالاً قلت كيف قال مرة جاءني واحد ألماني وسألني قال لي لماذا الإسلام يحرم الزنا يقول فحطيت عيني في الألماني وقلت آه هذا لو أعطيه آيات أحاديث ما يقتنع لأنه ما يؤمن بها خلني اناقشه عقليا كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه شاب وقال يا رسول الله أذن لي بالزنا ناقشه عقليا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب أترضاه لأمك قال لا قال كذلك الناس لا يرضونه أنه لأمهاتهم طيب يا شاب أترضاه لأختك قال لا أترضاه لعمتك ترضاه لخالتك وبعدين الشاب تاب وطلع فيقول لهذا الأخ يقول تذكرت الحديث فقلت الألماني ايش سؤالك؟ قال لماذا الإسلام يحرم الزنا؟ يقول فقلت له أترضاه لأمك؟ قال ياس ماينت عادي يعني يقول قلت يمكن أمه عجوز ولا يمكن الاتصال به الآن طيب أترضاه لأختك؟ قال ياس وش المشكلة؟ قلت يا ولدي انت جبت العيد عسى ما ارتد بس الرجال قال ما بعد اسلم قلت بالله لا تدعو الى الله انت لين تموت انت الا اذا طلبت العلم وتعلمت ذاك الله خير فيقول بعدين تداركت انه ما يصلح اصلا هذا المفهوم هو يختلف مفهوم عن مفهوم الشاب الى اخره فالدين قوي لكن يحتاج يا جماعه السلطان الذي انت تقيمه ان يكون شيئا مناسبا ولذلك هنا هؤلاء يعترضون يقولون طيب يا ملكنا أن تريدنا أن نعبد الآلهة نعبد معك لكن اقنعنا أنها آلهة اقنعنا أنها آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أضرم ممن افترى على الله كذبا ثم قال بعضهم لبعض وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف طيب وإذا اويتوا إلى الكهف ايش النتيجه النتيجة شوف حسن ظنهم بربهم ينشر لكم ربكم من رحمته ويجعل ويهيئ لكم من امركم مرفقا نحن عندنا ظن بالله حسن ان نحن اذا اوينا الى الكهف وتشاورنا ما دام اننا يا ربي فعل هذا لاجلك وقربه اليك نحن موقنون انك بتساعدنا يا رب العالمين ويهيئ لكم من امركم مرفقا يعني امرا رفيقا يصلح لكم ويصلح به الله تعالى حياتكم قال الله وترى الشمس إذا طلعت إذا طلعت أشرقت الصبح تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تصيبهم الشمس في الصباح لكنها لا تصيبهم مباشرة تتسلط عليهم الشمس ربما تشتد حرارتها في الضحى فهي لا تتسلط على أجسادهم إنما تكون مائلة ثم في المساء تقرضهم ذات الشمال ذات الشمال يعني الريح البرد الريح الشمالية تأتيهم في الليل فهم في النهار في أول النهار يأتيهم شمس وبعدين في آخر الليل يبعث الله تعالى عليهم الهواء الهواء هذا يغير الأنفاس يغير الرائحة اللي في الكهف يجدد الهواء عليهم يحرك الأجساد شوي ببرودته فحفظ الله تعالى أجسادهم بهذا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت الشمس جاء الليل يجيهم البرد تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه يعني هم في متسع منه ليس في مكان ضيق بل في مكان متسع وهم في فجوة منه ثم قال الله ذلك من آيات الله هذا من خلق الله العجيب من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن فلن تجد له وليا مرشدا ثم قال الله طبعا من آيات الله يعني من قدرة الله وتحسبهم أيقاضا وهم رقودا ذكر المفسرون بأن عيونهم لم تكن مغلقة 24 ساعة إنما كانت أعينهم تنغلق وتنفتح وذلك حفاظا عليها لو العين انغلقت يعني لهذه المدة الطويلة يعني ربما تأثرت العين وفسدت عليهم فجعله الله تعالى تتحرك تحسبهم أي لما تدخل تشوفه مضطجع ويرمش بعينه هو في الحقيقة نايم لكن مع ذلك عينه تتحرك تحسبهم أيقاظ لأن عينه تفتح وتغ لكن في الحقيقة وهم رقود قال الله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نقلبهم حفاظا على أجسادهم ولذلك اليوم من الأمراض السريرية الإنسان اللي تجدنه مطجع على الفراش مثلا مصاب بنوع من الإعاقة أو كذا فإذا كان على فراش لمدة شهرين وثلاثة وأربعة وأكثر يأتي الطبيب أو المريض أو أهله في البيت يقلبونه يعني يقولون لك تعال بس نص ساعة خلك على الجنب حطوا له مخدة وراءه وبعدين بالليل يقولون نقلبك على الجنب الثاني لأنه لو بقي جلده على هذا الحال لتقطع وأصابة تقرحات والتهابات فالله سبحانه وتعالى وهم على حالهم هذا يقلبهم وهم نائمين الثلاثمائة سنة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يقلبهم وتمر عليهم الشمس بعدين يقلبهم ويمر عليهم الهوى البارد. شوف عنايه الله تعالى باجسادهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال طيب والكلب اللي معهم نايم ايضا نعم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد بالوصيد يعني بمدخل الكهف الكهف متسع والوصيد في فناء الكهف في المدخل في مكان واسع الكلب جاء وبسط ذراعيه ونايم ايضا وأيضا تحسبه يقضان وهو نام لأنه نام كما ناموا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد ذكر الله تعالى الكلب هنا أربع مرات في هذه الآيات يقول ابن كثير لما صحبهم الكلب أصابته بركتهم وكذا صحبة الأخيار أنت صاحب الأخيار حتى لو ما تكون مثلهم صاحب الأخيار حتى لو لم تكن مثلهم حتى لو أنك مقصر وعاصي على أقل صاحبهم يقول الحسن البصري لما قرأ قول الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أهل النار يوم القيامة الله يعافينا وياكم منها يقولون ما لنا من شافعي ما في أحد يشفع لنا ولا صديق اشتخل الصديق ما دخله يقول الحسن البصري بينما أهل الجنة فيها إذ قال قائل منهم ما فعل صديقي فلان فيقال ليس في الجنة هو أو بقه عمله السيء ودخل النار فيقول هذا المؤمن يا ربي لا تكتمل سعادتي في الجنة إلا بوجود صديقي فلان فيؤمر ويخرج صديقه لأن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم يخرج صديقه من النار ويدخل الجنة فيقول أهل النار من شفع له ابوه شهيد فيقال لا اخوه شهيد الشهداء يشفعون فيقال لا من شفع له فيقال صديقه فلان عندها يقول يعني هذا اصلا عاصي وداخل النار لكن لانه عرف له واحد صالح فعندها يقول اهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كره ليتنا نرجع ولذلك صاحب اهل الخير وتعرف عليهم حتى لو لم تكن أنت منهم حتى لو لم تكن صالحا تقيا اعلم أنه سيصيبك من بركتهم في الدنيا ولا في الآخرة حتى أولادك شجعهم على هذا أذكر مرة لا أنساها كان عندي محاضرة في أحد السجون للقضايا قتل واغتصاب وسرقات و... فجمعوا لي السجنة في المسجد حق السجن ولقيت عليهم محاضرة يمكن ألفين سجين فلما انتهيت قال المرشد الديني قال يا شيخ في مجموعة من السجنة ما حضروا المحاضرة لأنهم في السجن الانفرادي عليهم قضايا لا تزال لم يحقق فيها وممكن تمر تعطيهم كلمتين بعد قل طيب فمريت وإذا فعلا غرف انفرادي وكل غرفة فيها واحد وغالبا عليهم قضايا قتل أكثرهم يعني فتكلمت بميكروفون وكذا ذكرت موعظة عن فضل قراءة القرآن وحفظ القرآن والذكر وكذا ثم مررت عليهم أسلم عليهم لأنهم ما رأوني هم اصلا كل زنزانة ظهرها الزنزانة الأخرى وهو ثلاثة جدران حوله وبعدين القضبان ثم متر وبعدين جدار ممر مر فأصلاً ما شافني بس السماعات فمرت أسلم يعني فمررت بشاب في العشرين تقريبا شاب وجهه ليس وجه مجرم لكن عليه قضية قتل فسألت صاحبي قلت هذا ايش قضيته قال هذا لما كان في المرحلة المتوسطة الإعدادية تعرف على شباب طيبين حلقة تحفيظ وكذا ثم منعه أبوه منهم أبوه له وجهة نظر عن ربما هؤلاء وقال لا تروح ولا تحفظ قرآن وخلك مع دروسك ولا أشوفك معهم وشد عليه شوي تخرج الولد من المتوسطة ودخل الثانوية ونفس الشيء أبوه يمنعه من الذهاب مع أي واحد يعني صاحب صلاه وخير يقول لا عيش حياتك اتركك من هؤلاء ولا تعقد نفسك ولا كذا واكثر عليه والولد راغب أنه حلقه تحفيظ طيب في المدرسه مع الطيبين والشباب وفي يعني في بعض المناشط اللي فيها خير فابوه حتى يمنعه منهم ذهب واشترى سياره كامري وجاء ووقف السياره عند الباب وعلق المفتاح في البيت قال تبغى السياره أترك الشباب هؤلاء المطاوع اللي تمشي معهم والشعرتين هذه اللي أنت فرحان بها أحلقها ولا أشوفك تمشي معهم طوع. ليش يا ابوي طيب أنا ماشي في دراستي وأموري زين لا أشوفك تمشي معهم. فتصبر الولد يعني سبعة عشر سنة تقريبا عمره تصبر تصبر ثم لم يصبر وفعلا حلقها الشعرتين وترك الشباب اللي هو معهم وأوخذ السيارة فهو لا بد يكون عنده صحبة يعني ترك أولئك لا بد من أصدقاء التم عليه مجموعة ثانية في الحارة شباب يعني عندهم خربطوا أمور فالتم عليه وصار يستحي يروح الربع الاولين بحكم أن حلق لحيته وثوبه صار يعني على الأرض فأوقعه هؤلاء في التدخين ثم أوقعوه في الحشيش. وأبوه يشوف الولد عادي طالع جاي وخلاص ولدي عاش حياته الآن وماشي في دراسته حتى ذهب يوما مع أحدهم إلى البحر أنا أكلمكم عن شيء رأيته بعيني يعني في السجن فسكر ثم أراد صاحبه أن يقع عليه بالفاحشة وصار بينهم عراك وفتح الشاب هذا درج السيارة وكان معه سلاح لا أدري سكينة أو مسدسة وكذا فقتل صاحبه وقبض عليه وحكم عليه القاضي بالقصاص فأبوه يقول لي أنا ما قابلت الأب لكن يقول لي المرشديني يشوف أبوه لما يجي يزور يقول لي يا شيخ كل الزوار الآباء لما يزورون أولادهم تلقى الابن منزل راسه في الزيارة زي اللي يعتذر لأبيه أنا دخلتك سجون يا أبوي وورطتك والأب يتكلم معاه يقول إلا هذا إلا إلا هذين الأب اللي منزل راسه هو الولد اللي رافع راسه يقول لأن الأب يقول أنا السبب اللي حصل لك يقول الآن أصحابك المطاوعة اللي منول لما أدخل المسجد ألقى هذا يأذن وألقى هذا في كلية الشريعة وهذا في كلية الطب وهذا في كلية الهندسة وهذا مبتعة يدنا مدري وولدي في السجن يا ليتك يا ولدي معهم شوف سبحان الله يعني الفرق بين الصحبتين ولذلك أن تحاول انك على أقل لو ما تصاحب الاخيار على أقل تتعرف عليهم عندك رقمه تتصل بها أحياناً تسلم عليه ترسل له رسائل معايدة يبقى بينك وبينها اتصال يبقى بينك وبينها اتصال صحبة الاخيار خير يا جماعة الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا هنا شوف كيف الصحبة الصالحه هذا كلب لما صحب البشر الاخيار استحق ان يذكر في القران قال الله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد بالوصيد يعني بفناء الكهف بالمدخل لو اطلعت عليهم لو شفتهم لو منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وفي قراءه ولملئت جعل الله تعالى مناظرهم توحي بالرهبة والخوف لمن يراهم ليس لأن أظفارهم طالت وشعورهم طالت لا. حين في اليوتيوب لو تشغل مقطع أحيانا عن أصحاب الكاف ترقوا يمثلونهم منهم قاموا أظافرهم متر وشعرهم مترين وقايمين كذا يخوفون. لا مو بصحيح ما طالت شعورهم ولذلك حتى هم لما استيقظوا يسألهم بعض يقولون كم ظلين نايمين. اللي قال يوم اللي قال بعض يوم لو شافوا الشعور طويلة والأظافر طويلة قالوا لا يا جماعة وش وش اللي حصل لنا أكيد الوقت أطول وكذلك لما طلع واحد منهم راح للسوق أهل السوق ما استغربوا من شكله دليل إن شكله عادي ما كان أظافر وشعر طويله فهنا ملئ ملئت منهم رعب جعل الله تعالى رهبه للي يراهم واحد راعي غنم مثلا مار وبعدين مر بهالكهف الكهف قال خلني أريح أول ما يدخل يشوفهم يخاف ويفزع ويطلع لذلك قال الله تعالى لو لوليت منهم فرارا ولمليئت منهم رعبا دائما الواحد يا جماعة لما يشوف شيء خوف انت عفوا لو دخلت مثلا بيتك فجأة ثم وجدت واحد مقتول مثلا أول شيء سيقع فيك الرعب ثم الفرار صح هنا المسألة انقلبت يقول الله تعالى وليت فرارا وملئت رعبا طيب ما أنا بأملأ رعبا أول ما أراهم ليش الله أخره لأنه أول ما يراهم يفر ويظل خايف فما يتكلم عنهم كل ما بغير يتكلم عنهم يخاف يقول لا لا بلاش بلاش اتدخل في موضوعهم فصار كل من يدخل ويراهم يمسك لسانه ما يروح للناس يقول يا جماعة الكهف اللي هناك ترى في ناس نايمين تعالوا شوفوا قصتهم لا يظل خايف مرعوب ما يقدر يتكلم في موضوعهم. هذا معناها لو ليت منهم فرارا ولم منهم رعبا قال الله تعالى الان نهايه القصه وكذلك بعثناهم بعثناهم اي قضرناهم بينهم قال قائل منهم كم لبثتم واحد كذا استيقظوا قال يا جماعه احنا نايمين يا جماعه كم كم ظلينا نائمين كم يسال بعضهم بعضا كم لبثتم قال واحد والله لبثنا يوما والله شكلنا كملنا يوم كامل نايمين قال الثاني او بعض يوم لا لا شكلنا ما كملنا يوم او بعض يوم هذا اللي ذكره الله في اول الايات لما قال لنعلم اي الحزبين لنعلم اي الحزبين يعني اي الفريقين من اللي صح اللي قالوا يوم ولا اللي قالوا بعض يوم هنا ياتي بيان قالوا لبثنا يوما بعدين قال الثاني او بعض يوم اختلفوا في هذا ما طولوا ما قال واحد الا انا اقول يوم من يقول يوم زيي قال واحد انا قال لا بعض يوم يا اخي واضح انه يوم لا يا اخي بعض ما طولوا لان الموضوع غير مفيد يوم ولا بعض يوم مش الفائده هذا مثل ما ذكروا واحد محاضر وقف وقال او, أو دعني اسالكم إياه الحين الله سبحانه وتعالى يا جماعة لما ذكر قصة يوسف عليه السلام قال ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما أن يران يعصروا خمر إلى آخره السؤال يا جماعة من الذي دخل قبل الثاني يوسف ولا الفتيان ايش رأيكم مش مهم يا أخي لماذا مهم يوسف ولا الفتيان؟ وش ما الفائدة نعمل القضية ممكن ترى نص ساعة تناقش يقول واحد لا لا شوف لو أنه يوسف كان صاروا يعرفونه قبل لكن يقول لا لا الفتيان لأنهم لما صار عندهم رؤية جو قالوا إننا نراك من المحسنين كيف عرفوا من المحسنين لأنه داخل السجن قبلهم قالوا لا أصلا ما دخل قبلهم ونقعد نتناقش ساعة أعطني فائدة يوسف المقصود أنه دعاهم يوسف عليه السلام إلى التوحيد أحيانا نحن نتناقش في أشياء ما منها فائدة. تجد الواحد يعني أحيانا نقول واحد مثلا من الشباب طيب احنا الحين حجزنا مثلا بنطلع المكّة. قالي قلت طيب خلاص بإذن الله إذا وصلنا واعتمرنا قال لا ما نعتمر على طول ترى العمر على طول فيها تعب. أقول طيب يا أخي يمكن نوصل مش تعبانين ونكون نشيطين. قال لا أكيد بنتعب يعني إحنا رايحين في الطريق أكيد نصير تعبانين. طيب يا أخي إذا وصلنا وإحنا نشيطين نعتمر على طول قال لا ما نعتمر على طول بنصير تعبانين طيب يا أخي ممكن ما نصير تعبانين ليش أنت عمرك مسكت خط ولا تعبت يعني إلا بنصير يقعد يناقشني نص ساعة على موضوع يمكن نموت في الطريق يا أخي وحنا ما وصلنا جد ويناقشني إذا وصلنا أحلى بنصير تعباني ولا مش تعباني وترى كثير من نقاشاتنا أحيانا نتناقش في أشياء لو توقف وتفكر تقول طيب إيش الفائدة من الحوار هنا هؤلاء أذكياء. واحد قال لبثنا يوم قال الثاني لا لا لا بعض يوم انتهى الموضوع قالوا ربكم اعلم ما لبثتم خلاص يوم ولا بعض يوم انتهينا خلونا في المفيد قالوا ربكم اعلم ما لبثتم خلونا في المفيد اللي نحتاج الحين أكل جائعين فبعثوا أحدكم بورقكم الورق هو الفضة بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما لا يجيب لنا أي أكل يجيب لنا أكل حلو فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه بعدين لما بغى واحد يقوم يجيب لهم الأكل قالوا ولي ثلطف خلك لطيف لا تعلمهم عنا والله يجون يقتلونا هالكفار الملك ديقانوس هذا ممكن يرسل واحد يقتلنا يمكنه يبحث عنه واذا درانا. بعد ما دعوناه للتوحيد وطلعنا من عندهم يمكن قالوا اقتلوهم انتبه لا انت يدري عنك أحد خليك لطيف في دخولك وخروجك وليترطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يظهروا يعني يكتشفوا أمركم يرجموكم يعني يسبوكم وقيل يرجموكم يعني إما بالحجارة أو بالسب على قول المفسرين يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وإذا رجعتم في الكفر ولن تفلحوا إذن ابدا طبعا هنا فلينظر ايها ازكى طعاما ليش ما قالوا له شوف لنا ارخص طعام موجود في السوق وجيبه وتصدق بالباقي لانه يا اخي انت استمتع بحياتك يجوز الواحد ياكل الطعام الطيب ياكل يشرب الشراب الطيب يلبس اللباس الحسن الله تعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان عليه الصلاة والسلام أهدئت إليه امرأة قطيفة صنعتها بيدها ففرح بها وأخذها ولبسها حتى طلبها واحد من الصحابة وعطاه هي فترى ما هو يعني عيب أن الواحد يأكل الطعام الطيب ويلبس اللباس الطيب ويركب الدابة الحسنة ويسكن البيت الطيب بشرط ألا يكون هناك إسراف ما يقول الله لابس لي ساعة 150 ألف والله جوالي مدري إيش واللبس حق الجوال هذا الاسراف كلوا واشربوا ولا تسرفوا لكن إذا كان في الحد الطبيعي فلا بأس عليه في ذلك فلينظر أيهاس طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا أخذ الرجال ذا الدرهم الورق الفضة ليش ما قلنا دينار ليش قلنا درهم لأن الدنار ذهب والدرهم فضة فأخذ الدينار وطلع للسوق دخل الرجال السوق هو صار للثلاث مئة سنة عن هالبلده الناس اللي كانوا موجودين ماتوا والبيوت تحدمت وتغيرت والشجرة اللي كان يذكرها يمين ما هي موجودة، وكان فيه نحوش، فيه غنم ما هو موجود، وكان البلد متغير، لكن دخل قال خلني ساكت اتلطف وجاء عند صاحب طعام وقال له فضل أعطيني من كيف فهم لغته؟ اللغة غالبا لا تتغير، لذلك تجد مثلا الآن لو يبعث جد أبيك اللي ميت من مئة سنة قدرت تتكلم معه. ما تقول والله أحتاج مترجم معك يا جدي حتى أفهمك؟ استطعت إنك تتكلم معه. اللغة غالبا لا تتغير، ولذلك يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نفهمها نحن من كان سليما لغته يعني. فجاء قال لا أنا أبغى أشتري من هذا ومن هذا ومن هذا. طيب بعطني الثمن؟ أعطاه الدرهم. أخذ هذاك الدرهم اللي ما هي بدرهمهم اللي عليها صورة ملكهم اللي موجود. وين هذا ملك ميت قبل ثلاثمائة سنة؟ قال له من وين جبت الدرهم؟ قال حاتي من درهم عطني خبز بس وخلني أمشي قال لا لا الدرهم هذا من وين جبته؟ أنت طايح على كنز أكيد أنت حفرت في الأرض ووجدت كنزا وقاعد تأخذها الكنز وتنفق قال أي كنز يا ابن الناس هذا فلوسي عادي أنا فطال بينهما النقاش فحملوه إلى ملكهم قالوا هذا وجد كنزا لا بد يدلنا عليها عن شركاء معه أوقف بين يدي الملك وإذا الملك مسلم والملك المسلم عارف التاريخ عارف إن في شباب اطلعوا في العهد الأول وضاعوا ما أحد يدري وين راحوا فقال له من أين أنت فأخبره بالقصة قال والله ملكنا اسمه ديقانوس وإحنا طلعنا من عنده وأوينا إلى كهف قال فأين أصحابه قال في الكهف قال هلم بنا إليهم فتوجه الجميع إلى أولئك فلما أقبلوا دخل عليهم قال انتظروا أدخل على أصحابي لا يفزعون منكم تمام ما يخافوا دخل على أصحابه وقال يا جماعة أنتم ما تدرون اللي حصل قالوا اللي حصل قال نحن بالظاهر نمنا سنين ما ندري عن نفسنا وترى البلد تغير والناس تغيروا والملك وديقانونس ذهب وجاء ملك مسلم هاهو عند الباب الان بيدخلون عليكم ثم قبض الله تعالى ارواحهم الكل فدخل ذلك الملك عليهم واذا هم موتى فاختلفوا نطلعهم ندفنهم برا كل واحد في قبر ولا نغلق عليهم باب الكهف بس وخلاص عله على حالهم يقول الله تعالى وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ليعلم الملك واصحابه المؤمنون ان وعد الله حق ان الله تعالى اللي نومهم 300 سنه وصحاهم قادر انه يميت البشر ويبعثهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم الملك وأصحابه فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم يعني تعالوا إلى باب الكهف وابنوا أحجار أحجار أحجار أحجار خلاص خلوه يعني كأنه جبل مغلق خلاص هذا قبرهم الله أعلم بهم بما يفعل بهم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا بنبني مسجد عند الكهف طيب فيقول الله تعالى هنا لنبينا عليه الصلاة والسلام لو سألت اليهود كم عددهم بيختلفون سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم هذه ثانية مرة يذكر الكلب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم هذه ثالث مرة أيضا يذكر الكلب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قال الله قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل يقول ابن عباس أنا من القليل اللي يعرفونهم ابن عباس عالم في التفسير قيل كم قال كانوا سبعة وثامنهم كلبهم قيل كيف عرفت قال لي الله قال ثلاثه رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب بعدين قال سبعة وثامنهم كلبهم فقوله رجما بالغيب كأنه تخطئ أهل الأول وتصويب لما بعدها قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع يعني ما أشد بصره سبحانه وسمعه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من أهل القرآن أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا ونجعلنا ربنا جل وعلا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه ونجعل يجعل الله موعدنا بحبوحة جنانه ويعمنا جميعا بفضله وكرمه وإحسانه يا رب العالمين أنا أكرر شكر حقيقة للجميع زاكم الله خير على هذا الحضور المتميز أكرر شكر للإخوة في راف الإخوة أيضاً في عيد في زارة والأوقاف ولهذه البلد الطيب لقطر عموما الإخوة الكرام من الوجهاء والأفاضل والذين حضروا معنا وشرفوني والله بحضورهم وأسأل الله لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجيل الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجز الله الشيخ خير مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف